أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون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 ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيعنا فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره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 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم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 تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلوا بما كانوا يعملون وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ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 قَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمَ إِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن أخرِجُ به زرعُ تأكلُ منه أنعامُه أَفَلَا يُبَصِّرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ يَكُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَفْعَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ فأعرض عنهم